صناع للقيم شعار ورواء عذب ومنار وتروس بالخير تدار بالنهج الوحي الرباني أشرقنا كالنور شعاع وجعلنا الأخلاق متاع سرنا كي نصبح صناع المستقبل بذلا وتفاق صناع للقيم شعار ورواء عذب ومنار ودروس بالخير تدار من نهج الوحي الرباني بتفاوتهم من وسباق وطموح بلوغ الأفاق بين حديث ومراق شمخت في رياض القرآن. بسعي وتنافس وعطاء ورقيق مجالس نتحلق حبا لتدارس آيات عظمى ومع. اشراق سعينا لبلوغ الآمال مضينا نحمل قرآنا بيدين نتلوه بقلب ولسان صناع المستقبل إنا من عذب القرآن نهلنا ومعالي الأخلاق نهجنا يرشانا فضل الرحمن صناع للقيم شعار ورواء عذب ومنار ودروس بالخير ای رچو جارو من نهج وحی ربانی